كثيراً من الناس بلياقة ربهم لكافرون، أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّتَهُ وَأَثَارُ الْأَرْضِ وَعَمَرُوا أَكْثَرُ, وعمرها أكثر منهم عمرواها وجأتهم وجأتهم رسوله بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عقبة الذين أسسوا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 ولم يكن لهم من شركائهم شفاع شفاع وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة تفرغون، فأما الذين آمنوا عن الصالحات فهم في روضة، فهم في روضة يحبون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ولقاء. 117. الله حين تمسون وحين تصبحون 118. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون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 من يسمعون ومن آياته يرتم البرق خوفه وضعه وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك مِن آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخُورُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَ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 129. أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فيما رزقناكم فأمروا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 هم منا صنيع فأقم وجهك للدين حنيفا بقرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدي للخلق لا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم 117. وإذن يبين إليه واتقواه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين 118. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس فريق منهم إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلم أم أنزل عليهم سلقة فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 في أموال الناس فلا يرضوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم ال من الر والبحر بما كسبت قيد الناس ليذيقه بعض لعلهم يرجعون قل في الأرض كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم وَبِلِ أَنْ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِئَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُونَ الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل لي حمّبشرات وليذيقكم من رحمته.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 ويجعله كسفن فتر الودع يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده من عباده إذا هم يستبشرون وإن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 <بمت> anyway, يظنون من, من بعده يكفرون فإنك لا تسمع موتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا واللود بنيم وما انتبه هاد العميا ضل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 عَلَمٌ إِذِ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ جَرَدْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا